سَأَن يَكُونَ رَدَفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ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 كلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين وما Allah